بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهل لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا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 فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة 113. الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه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 قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا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 وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا 114. مِنْ من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا إِلَيْكِ وهزي إليك بجذع عَلَيْكِ تساقط عليك رطبا جنيا 116. فاكلي واشربي وقري عينا فَإِمَّا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن الْيَوْمَ اليوم إنسيا 112. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد ان شئن يا اخت هارون ما كان ابوك امراء سوء وما كانت امك بغيا فاشارت الين قالوا كيف نكلم من كان في المهب صبيا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 ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول لهكم فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه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 لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين 112. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون 113. نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون 111. واذكر في الكتاب إبراهيم 112. إنه كان صديقا نبيا 113. إذ قال تَعْبُدُ يا لَا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت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 يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إلراهيم لئن لم تنتهي لأرج من 119. وهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا 111. وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عساء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 ووهبنا له من رحمتنا أَخَاهُ هَارُونَ نبيا واذكر في الكتاب إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه موضيا وذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولا 111. الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية 119. إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا 111. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب كَانَ إنه كان وعده مأتيا فِيهَا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا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 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا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 119. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا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 أي الفريقين خير مقاما قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدد. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما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 أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْنَ وَلَدَا أَطَلَعَ عَلَى أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ونرثوا ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا 113. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا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 وَنَسُوقُ ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا 113. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ردا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا